حي الله حي الله رسول الله حي الله حي الله الله بيت هبا بيت هبا هبا هبا حي الله سر الكون والجوهر المكنون في محكم القران, في محكم القرآن انا هلا تغفى صورتها في الرحمه بنت الرحمه شمس وقمر والنجوم مجمل بحر موصوم باللؤلؤ والمرجان والمرجان الحسن اغلى وطن للعفه والنور واللي ارتهم بيها ضمان جناته والحرور يرضى رضا الله يرضى حبيب الله يرضى رضا الله يرضى من الله ومن لهو لا يحظى منال ومن لهو لا يحظى يا الله حي الله يا رسول الله يا سلام يا هبه نشراح واسمعنا بتفكير ريحانة وروحة طيب ودوج روحة هذا باقل تقدير آيات ما تنعد واقرب يشهد في آية التطهير تحت التساخر الناس هدايا قوم بسمات النساء هذه الروايات نور اصطفى الله الله عليها الله نور الله الله عليها الله بنيتنا لا تهنب كمالا بنيتنا لا تهنب كمالا يا هي اما ما به جلاله بنت الرساله, بنت الرسالة ما طلت نجمع ولك ان ترى الى الاسلام الى <تصفيق> الاسلام تعرفها بالكوثر والشانق كاس ما مبنيه ولا ارضي مدحيه وعزه العلى من تنذكر يا ابو الفخر مثل الاهل لا هالقمر تبعد تزرها يا محل بسم الله بسم الله سالي سلام الله بسم الله بسم الله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 ظهرت ابو اشرف حتت من الدنيا ماي الذهب والله كتب بالقلب اسمها عين الله عين الله تحرس جنان الله عين الله عين الله, عين الله تحرس جنان الله ذات خيال لا يفرض جمالا ذات خيال يفرض جمالا علي الله نبي رسول الله بنت الرساله هيبه وجلاله بنت الرساله هيبه